بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قا كذلك يوحين إليك وإلى الذين من قبرك الله العزيز الحكيم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 والغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لرب فيه.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 جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعما أزواج يزرقون فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض. يَبْسُ قُرْرَ الزَّقْرِ مَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِينَ أُوحِي نَاءَ إلَيْكَ وَمَا وصى أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله ويجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من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 الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فدعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من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 يُنْفِقُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ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 ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم شرعوا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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويحفوا عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذي آمن وعمل الصالحات، ويزيدهم من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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما طلق وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما طلق وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وَيَعْذِمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصَانٍ فَمَا آتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَاسِدِينَ فِي الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 وجزاء وسيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الضالين ولمن انتصر بعد ظلمه فأنائك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 ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل وترىهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وترىهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين كفروا وان اسهم ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم وما كان لهم من أولياء وَمَن يُغْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلَ أَيِّ يَأْتِي يَوْمَ الْقَدْمَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَ الْجَاءِ يَوْمَ إِذِ وَمَا لَكُمْ مِنْ أَكِيرٍ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 لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وإناثه ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناث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 وَإِنَّكَ لَتَهْدِينَ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إلَّا اللَّهَ تَصِيرُ الْحَسَنَةُ